بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ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 إِلَّا الْحَقِّ الْمُنَبِّئُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ الْمُنذِرُ Min el-jinni ve el-nas. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qulhu wa Allahu ahd. Allahu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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله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 اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي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 Hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkeltu wa hu rabbul arshil azim Hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi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 حسبي الله لا اله عليه توكلت وهو العظيم حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العظيم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 وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم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 Vb. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, rziyettü billahe Rabbi, vb. İslam, din, vb. Muhammed, Nabi, sallallahu وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مره يقولها 100 مره يا حي يا قيوم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 حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد